ليبلو كموم أي كموم أحسن عملا ولا إن قلت إنكم مبعثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب إلى أمة معجودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان من رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوْسُ كَفُورٌ وَلَئِنْ ذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّاءٍ مَسَّتُ لَا قُولَنَّ ذَهَبَ عني عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ أُنَافِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 وأن لا إله إلا هو فهلنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعمى ولا صم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟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 فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا لنجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم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 الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء بمعجزين ولا ينفعكم نصحيا إن ردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء منك مما تجرمون واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قدام فلاتبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون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 وفارتنا نرقل نحمل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول آمن وما من وما من معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرىها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 يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا لِنَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرًا يَأْفَلَا تَعْقِنُونَ وَيَا قَوْمِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ نُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا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 فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ وَإِقَوْمِي هَٰذِهِ نَاقَةٌ وَاهِلُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا فَدَارُوا وَتَأْكُلُ أرض الله ولا تمسوها بسوء فمن يأخذكم عذاب قريب فعقرها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ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 وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضهكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعكوب قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيء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 لَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ نُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ نَوَّاهُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ ربك وَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سُوءٌ بِهِمْ وضاق بِهِمْ ذَرْعًا وقال هذا يوم نصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقه وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةَ نَاوٍ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا ذُو طُؤ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاسْتَبِئْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِلَّا إن امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لما جاء آمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا, وأمطرنا عليها حجارة من سجين معمود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد